استمع إلى الحوار، ثم املأ الفراغات الآتية صباح الخير صباح النور ما اسمك؟ اسمي فاطمة من أين أنت؟ أنا من تركيا هل هي طالبة؟ نعم، هي طالبة إلى اللقاء مع السلامة